الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكن لنا عذابا الصابرين و والص... وادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين في الاصحاح شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه إِكَاءُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر قُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَسْرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادَّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ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 ويقتلون الذين يأمرون بالفسق من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالفسق ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ